اللهم إني أعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك